بالقصّ ولا تخسر الميزان والأربة وضعها للأنام في كفاكها والنخل ذات الأكمام والحبّذ العصف والريحان فبأيّ لا ربكما ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخّا وخلق الجان النار جن من النار فبأي آلاء ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُ وَالْمَرْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فبأي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 أفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آل يربك تكذبان يا معشر الجن والانس لاستطعت أن تنفض أن تنفضوا منا خطايا السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آل عليكما شواذ من النار ونحاسب فلا تتصيران فبأي حال أي ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كدها فبأي حال ربكما فَيَوْمَ يِدِّ اللَّهِ يُسَلُّ عَلَى ذَلِكَ بِهِ إِنَّهُ وَلَّا جَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيَمَاهُمْ فَيُخَدُّ بِنَوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن 123. فبأي آلاء ربكما تكذبان 124. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عيمان تجريان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إن لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكرة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان قصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثهن عنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تتذبان تبارك اسم ربك دل